مرت على الديار ديار ليلى أقبل هذا الجدار وده الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة ولكن حب من سكن الديارة غير علات سنوان قادر واتي ويا فين اشك غادر غير علات سنوان قادر واتي ويا فين اشك غادر لفل غالي ساررتون والله هو عالم بيت سرائر ليقفل غرامي سائرته والله هو بيت سرائر قلبي لا يا زال عليه الطائر ومشبهني تلغصني قلبي لا يا هاتي <San> فإنه يا شوقيدون اني على حال يصابر. يا صابر يا ليل نال يا شوقيدون اني على حال صابر يا تركي في حبه ما أمثل سائر يا تارتي في حبه مثلا من أمثل سائر يا ليلو ما لك أخر يرجى ولك لشوقي اخر يا ليل ما لك يرجع اخر يرجع لا تنكروا. قلبي لا دنيا حاضر. بدري ما حسنان والفرق مثل نور صبح شباهين قلق في قلبي لا يزال عليه طائر ومشبهين قلبي لا يزال عليه طائر لا حلاوة الشقة مرائر حلو الحديث فانها لا حلاوة شقة مرائر <تصفيق> يا ليل وما لك آخرون يرجى ولا للشوق آخر يا ليلة ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر بدري أراق ما حسنان والفرق مثل صبح الظهير لا تنكروا خفقنا قلبي والحبيب لا دنيا حضر